اقولها علجت لطيوفك شذر تضويلي طايفة الامر علجت لطيوفك شذر تضويلي طايفة الامر عني نقلابك عالمحب كم دوبة ظلت نفطر كم ظلت نفطر شابا قلت روحي من تحسد احفد روحي شابا قلت روحي من تحقد احتد روحي وسمبلت لو حس بعطش يرضع ثنايا روحي كالمثلق موجد عتب يشرب لواه المحن وشابقت روحي بشيمتك من تحقد احتد روحي وسمبلت لو حس بعطش يرضع ثنايا روحي كالمثلق موجد عتب يشرب لواه المحن ثاني يمعن الدرب لقاني ومن دمعت عيوني صبغطين الشواف الأحمر كم ذو بظلة نظر بن بين رمشك ناطرت نبلة وتخيط شبدي بن بين رمشك ناطرت نبلة وتخيط شبدي ناشتت وبنت السحر كتسات لوح وكبدي بن بين رمشك ناطرت نبلة وتخيط شبدي ناشدك وبنت الزحر كل شا تغيب وتبدي ولا تنذكر غفوة عمور ما مش رشايد للمحب بيهن وصالك يخجب ولا تنذكر غفوة عمر تعبان غافي تشدي ليشان لك ليشان عندي بوجنتك شامع لموقت يسعر وقلادة منظومة دمع تتتاوبة المنحر تمدوبة ظلت ان تمدوبة ظلت